بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبر هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم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 وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا لينذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقابوا فلا خوف عليهم ودهم يحزنون اولائك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاءا بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته همه كرها ووضعته كرها وحمله وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن عمل صالح ترضى وأن عمل صالح ترضى وأصلح لي في دريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستعينان لله ويلك من إن وعد الله حقا فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يارض الذين كفروا على النار يذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذفر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 عارض مستقبل وديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما إمكنكم فيه وجعلنا لهم سمع وجعلنا لهم أبصار وافيدة فما غنا عنهم سمعه ولا أبصاره ولا أفيدته من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرا وصلفنا الآيات علهم يرجعون فلولا نصره الذين اتخذوا من دون الله قربانا آله تنبأ الظل عنهم وذلك يفقههم وذلك يفقههم وما كانوا يفترضون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 قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا نزل من بعد موسى مصدقا, مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوه الفاسقون